انَّ لَنَا فِي النَّارِ كُنُوزًا وَعُظُمًا مَّنْ ثَقَمُتْ تَتَنَظَّرُونَ إِلَيْنَا تَتَنَظَّرُونَ إِلَيْنَا أَلَا تَخافُونَ فَحَظَنُوا وَأَمْرِ جِيلُونَ لا او نيا اوق في حيات الدنيا في الاخره وقال قوم قوم ولقم في ما تبعون وذلم من نور وَمَن أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنَّ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ